من النبي هل البشرا من النبي هل البشرا من النبي هل بين قلبي, قلبي صار مثل الطيف وحضان المشاعر حلته منهما ما يعشق الجود ويرفع هامته عمري عمري للرضا يرخص ولا ينسى عقيده ضمته تشهد الامثال بالايات تسخر سيرته يا دنيا ذاتي عايش بزفراتي مطلبي وغايتي تكوالك تكوالتكك يا رحمت خمد ناري لا اله الا الله يا نعمد البار اي محرب حنانك جاري تجاري ها للرضا بالشوق والدين يا عشقي للإمام للنبي والسهرة وصلني أبلغهم سلام روحي روحي سفرت الأرض المدينة ويا أسرى بالحمام للرضا فرحة جميلة ما يوصل هالكلام انت قلبي الغالي انت سوري العالي يا نبع يصفالي حبيتك حبيتك حبيتك, حبيتك ويا مقصودك الحاجه يا الهي يا ولالدين نبضن نبض صرت اعيش احلام واتخيل نعيم جنته يروضك من يجي مجروح تبرع علته لحظه لحظه مشهدك من يوصل كنه عروسه قبيته ينشلع قلبه ويحس شلون طاح الدمعته اه حضرتك هالهبه تنهز والطيبه كيف قاعده تصيبه لعيونك لعيونك لعيوننا اشبهنا بنا الهادي إله ايه شعب ضياه الوادي ايه عليه الشادي ايه خرد عليه الشادي ايه روع وجه شعع بنور لمن أقبلوا فاضل الحسن هذا وجه حسن لوب النور شع وجه الحسن الشمع شمع ضوة الأجواء والأملاك نادت والسنن محلها المولود ما لا لا يازمن موسيقى وغريب نشوفه والحسن بوصوفه بالعطاية شفوفه متعالي متعالي متعالي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيوني شبهنا بينا الهادي <تصفيق> <تصفيق> الوشعب ضياه الوادي أيو غرد عليه الشادي أيو غرد عليه الشادي الساق الهي